النشرة الإخبارية بلغ منا ابو بكر السلامه بلغ حضره المولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الاربعاء 11 من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين استهداف القصر الرئاسي لطاغوت أفغانستان في كابول الكاوجرح من الشرطة الشيشانية المرتدة بهجمات لجنود الخلافة أمس في غروزني عملية استشهادية على عناصر الجيش المصري المرتد في العريش هلاك وجرح ما يزيد عن عشرين مرتداً من الشرطة الاتحادية والجيش الرافضي المرتد، وتفجير سبتة منازل للمرتدين بعمليات متفرقة في كركوك هلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين من الرافضة المشركين إثر تفجير عبوة ناسفة في بغداد، البداية من ولاية خراسان، استهداف القصر الرئاسي أثناء تواجد طاغوت أفغانستان أشرف غني في مدينة كابل صباح يوم أمس بعدد من قذائف الهاوين ولله الحمد والمنة أما في ولاية القوقاز هلكا وجرح من الشرطة الشيشانية المرتدة بهجمات لجنود الخلافة أمس في غروزني بتوفيق من الله تعالى تمكن الأخوان عبد الحق وأبو إبراهيم تقبلهم الله أمس من مهاجمة مركز للشرطة الشيشانية المرتدة وطعن عدة عناصر منهم في مدينة شالي قرب غروزني من ناحية اخرى وفي منطقة ماسكي ريورت فجر الاستشهادي ابو يحيى تقبله الله حزامه الناسف في حاجز للشرطة المرتدة فيما قام الاخان اسحاق واسد الله تقبلهم الله بدهس ضابط من شرطة المرور بمدينة غروزني ثم اشتبكا مع الشرطة الشيشانية المرتدة حيث أدت الهجمات بفضل الله إلى سقوط عدد من المرتدين بين قتير وجريح بينهم ضباط ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية سيناء عملية استشهادية على عناصر الجيش المصري المرتد في العريش بعد التوكل على الله تعالى وإكمالا لضرب مشاريع الصليبيين في سيناء انطلق الأخ الاستشهادي أبو أسد المهاجر تقبله الله بعربته المفخخة نحو تجمع لعناصر من الجيش المصري المرتد أثناء تجريفهم لمزارع وأراضي المسلمين غرب مطار العريش ففجرها وسطهم موقعاً العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة لتدمير ثلاث آليات عسكرية وجرافة وعلى صعيد آخر استهدفت إحدى سراي القنص المرتدين فقتلوا ضابطين وعنصراء ولله الحمد والمنة ومن ناحية أخرى، تفجير عبة ناسفة على همر للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز سدوت في رفح، ما أدى لإعطابها ولله الحمد والمنة. أما في ولاية العراق، هلاك وجرح ما يزيد عن عشرين مرتدا من الشرطة الاتحادية والجيش الرافضي بعمليات متفرقة في كركوك بتوفيق الله ومنه، صال عدد من جنود الخلافة على ثكنة للجيش الرافضي المرتد في قرية بير أحمد غرب منطقة آمرلي وتمكنوا من قتل خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين وفي حي شركة طارق هلك وأصيب خمسة من الشرطة الاتحادية المرتدة ودمرت آلية كانت تقلهم إثر تفجير عبوة ناسفة وفي قرية الشاهرية غرب الرياض دمرت عجلتان وقتل وأصيب من كان على متنهما بتفجير عبوتين ناسفتين وتفجرت عبوت ناسفة على دورية الراجلة قرب قرية السلماني كما هلك اثنان من الشرطة الاتحادية المرتدة وجرح خمسة آخرين إثر استهدافهم بعبوت ناسفة قرب ثكانة كيوان ولله الحمد والمنة ما زلنا في كركوك تفجير ستة منازل للمرتدين من الجيش العراقي وميليشيا الأسايش شرق الحويجة ما أدى لتدميرها وفي قرية الزيدان شرق الصفرة دمر منزل القيادي في الحشد العشائري المرتد المدعو أحمد زيدان العبيدي بعد تفخيخه بالعبوات الناسفة أمس ولله الحمد والمنة أما في بغداد هلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين من الرافضة المشركين إثر تفجير عبوة ناسفة في بغداد بفضل الله وتوفيقه فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة تقل عناصر من الرافضة المشركين في منطقة حي التراث جنوب غربي بغداد ما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين مرتدة بينهم عناصر من الحشد الرافضي المرتد ولله الفضل وحده وفي منطقة البلديات شرق بغداد أمس تفجير عبوة ناسفة على عجلة للرافضة المشركين ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة ثمانية منهم ولله الحمد والمنة ما زلنا في ولاية العراق في دجلة تفجير عبوة ناسفة على همر للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية كرسول شمال مخمور ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة ثلاثة آخرين كما تم في قرية العيثة شمال الشرقاط تفجير عبوة ناسفة على همر للحشد العشائري المرتد ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه أما شمال غرب الشرقاط تم بفضل الله وحده تفجير عبوة ناسفة على عجلة مختار قرية الرمضانيات ما أدى لإعطابها وإصابته بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكه وفي صلاح الدين تفجير عبوة لاصقة على عجلة للجيش الرافضي المرتد في شارع صدام وسطة كريت أول أمس ما أدى لإعطابها وإصابة ضابط نسأل الله أن يعجل بهلاكه وإلى ولاية الشام إلى الرقة تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين قرب مطعم العليان في منطقة التوسيعة أمس ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة مرتدين كانوا على متنها ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاة شرق آسيا تصفية أحد الجواسيس المرتدين في قرية الاتيء في منطقة باتيكل ولله الحمد والمنه وفي الختام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 وتفجير ستة منازل للمرتدين بعمليات متفرقة في كاركوك هلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين من الرافضة المشركين إثر تفجير عبوة ناسفة في بغداد وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسحق الكفر ونرديه السأمان بلغوا منا أبا بكر السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما لن نرى هذا ولا ذاكى وذكى بل دولة الحق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكى مدة الأيدي تبايعك إماما مدة الأيدي تبايعك إماما بلغوا منا بابك للسلام بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما بلغوا من أبا بكر السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلامة